مَا يَعُودُونَ لِمَأْنَهُ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ فِي 117. لولا يعذبنا الله بما نقول 118. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير 119. يا أيها الذين آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاذم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضار لا شيء الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما اجنوا الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ اشْذُفُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَإِذَا قِيلَ اشْذُفُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ